يُنفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكم إِن كنتم تَعْلَمُونَ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 قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة من بني إسرائيل من بني إسرائيل وكفر الط